جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٌ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤَانٍ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٍ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَى وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إن ربنا لغفور شكور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 والذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموت لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور والذين كفروا لهم كل كفور وهم يصطرخون في صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكرون فَجَاءَكُمُ النَّذِيرِ فَذُوقُوا فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ